الأداب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا جلسوا أحيوا مجالسهم بالعلم والخير وهذا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم لا يملي مجالسه بالحشو الكلام أو بالقيل والقال أو بالأكل والطعام أو بذكر النساء فكانوا يمقتون الرجل إذا تكلم عن بطنه أو فرجه وإنما يحيي هذا الجلس أو هذا المجلس بالعين ويراعي في المجلس الموجود فإن كان الطبقة متعلمة ارتقى بأسلوبه العلمي وإن كان الطبقة غير متعلمة نزل بأسلوبه حتى يوصل هذا العلم وهذا الخير إليهم فلا يكون متنطعا عند المبتدئين ولا متبخترا مفتخرا بعلمه عند المتقدمين